يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير ناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وما واهمن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 ثم صارفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصِيدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوُكُمْ فِي أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًا بِغَمٍّ لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ